سئل شيخ ا ل إ س ل ا م العالم الرباني تقي الدين أ ح م د بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى وذلك في سنه ثمان وتسعين وستمائه وجرى بسبب هذا الجواب أ م و ر ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا فقال السائل ما قولكم في آ ي ا ت الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على الى ع ر ش وقوله و ثم ا س ت إلى السماء وهي دخان إ ل ى غير ذلك من آ ي ا ت الصفات و ح ا د ي ث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إ ن قلوب بني آ د م بين اصبعين من أ ص ا ب ع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ا د ي ث وما قالت العلماء و ب س ط ا ل ق و ل في ذلك م أ ج و ر ي ن إ ن شاء الله تعالى ف أ ج ا ب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن وما قاله ا ئ م ة الهدى بعد هؤلاء الذين أ ج م ع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره ف إ ن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد و ش ه د له ب أ ن ه بعثه داعيا إ ل ي ه ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وامره ان يقول قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني فمن المحال في العقل والدين أ ن يكون السراج المنير الذي أ خ ر ج الله به الناس من الظلمات إ ل ى النور و أ ن ز ل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وامر الناس ان يردوا ما تنازعوا فيه من أ م ر دينهم إ ل ى ما بعث به من الكتاب و ا ل ح ك م ة وهو يدعو إ ل ى الله و إ ل ى سبيله ب إ ذ ن ه على بصيره وقد أ خ ب ر الله ب أ ن ه أ ك م ل له و ل أ م ت ه دينهم واتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أ ن يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ف إ ن معرفه هذا أ ص ل الدين و أ س ا س ا ل ه د ا ي ة و أ ف ض ل ما ا ت س ب ت ه القلوب وحصلته النفوس و أ د ر ك ت ه العقول فكيف يكون ذلك الكتاب و ذلك الرسول و أ ف ض ل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ومن المحال أ ي ض ا أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد القرأة علم أمته كل أمته حتى شيء وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على ا ل م ح ج ة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إ ل ا هالك وقال فيما صح ع ن و ايضا ما بعث الله من نبي إ ل ا كان حقا عليه أ ن يدل أ م ت ه على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أ ب و ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إ ل ا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أ ه ل ا ل ج ن ة منازلهم و أ ه ل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعه في الدين و إ ن دقت ان يترك تعليمهم ما يقولونه بالفنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غايه المعارف وعبادته اشرف المقاصد والوصول إ ل ي ه غايه المطالب بل هذا خلاصه الدعوه النبويه وزبده الرساله الالهيه فكيف يتوهم من في قلبه أ د ن ى مسكه من إ ي م ا ن وحكمه ألا يكون, بيان هذا الباب الا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غ ا ي ة التمام ثم إ ذ ا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أ ن يكون خير أ م ت ه فمن المحال أ ن يكون خير امته و أ ف ض ل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه او ناقصين عنه ثم من المحال أ ي ض ا أ ن تكون القرون ا ل ف ا ض ل ة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ك ا ن و ا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين ل أ ن ضد ذلك إ م ا عدم العلم والقول و إ م ا اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع أ م ا ا ل أ و ل ف ل أ ن من في قلبه أ د ن ى ح ي ا ة وطلب للعلم أ و ن ه م ة في ا ل ع ب ا د ة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه و م ع ر ف ة الحق فيه أ ك ب ر مقاصده و أ ع ظ م مطالبه أ ع ن ي بيان ما ينبغي اعتقاده لا م ع ر ف ة ك ي ف ي ة الرب وصفاته وليست النفوس ا ل ص ح ي ح ة إ ل ى شيء أ ش و ط منها إ ل ى م ع ر ف ة هذا ا ل أ م ر وهذا أ م ر معلوم ب ا ل ف ط ر ة ا ل و ج د ي ة فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أ ق و ى المقتضيات أ ن يتخلف عنه مقتضاه في أ و ل ئ ك الساده في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع في أ ب ل د الخلق و أ ش د ه م اعراضا عن الله و أ ع ظ م ه م اكبابا على طلب الدنيا و ا ل غ ف ل ة عن ذكر الله تعالى فكيف يقع في أ و ل ئ ك و أ م ا كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أ و قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم ثم الكلام في هذا الباب عنهم أ ك ث ر من أ ن يمكن سطره في هذه الفتوى و أ ض ع ا ف ه ا يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أ ي ض ا أ ن يكون الخالفون أ ع ل م من السالفين كما يقوله بعض ا ل أ ق ب ي ا ء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به ح ق ي ق ة ا ل م ع ر ف ة ا ل م أ م و ر بها من أ ن طريقه السلف أ س ل م و ط ر ي ق ة الخلف أ ع ل م واحكم ف إ ن هؤلاء المبتدعه الذين يفضلون طريقه الخلف من المتفلسفه ومن ح ذ ا حذوهم على طريقه السلف إ ن م ا أ ت و ا من حيث ظنوا ان طريقه السلف هي مجرد ا ل إ ي م ا ن بالفاظ ا ل ق ر آ ن والحديث من غير فقه من غير فقه لذلك ب م ن ز ل ة ا ل أ م ي ي ن الذين قال الله فيهم ومنهم أ م ي و ن لا يعلمون الكتاب إ ل ا أ م ا ن ي و أ ن طريقه الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفه عن حقائقها ب أ ن و ا ع المجازات وغرائب اللغات هذا الظن الفاسد أ و ج ب تلك المقاله التي مضمونها نبذ الإسلام, الاسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقه السلف وضلوا في تصويب طريقه الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقه السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقه الخلف وسبب ذلك اعتقادهم أ ن ه ليس في نفس ا ل أ م ر ص ف ة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات ا ل ف ا س د ة التي شاركوا فيها إ خ و ا ن ه م من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس ا ل أ م ر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين ا ل إ ي م ا ن باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها ط ر ي ق ة السلف وبين صرف اللفظ لا معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها التي طريقة ا ل ل خ فصار ف هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر ب ا ل س م ف إ ن النفي إن انما اعتمدوا فيه على أ م و ر ع ق ل ي ة ظنوها بينات ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه فلما بنى أ م ر ه م على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت ا ل ن ت ي ج ة استجهاد السابقين ا ل أ و ل ي ن واستبلاءهم واعتقاد انهم كانوا قوما أ م ي ي ن ب م ن ز ل ة الصالحين من العامه لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم ا ل إ ل ه ي وان الخلف الحضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غايه الجهاله بل في غايه الضلاله كيف يكون هؤلاء المتاخرون لاسيما و ا ل إ ش ا ر ة بالخلف إ ل ى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلب عن م ع ر ف ة الله حجابهم و أ خ ب ر الواقف على نهايات, على نهايات اقدامهم ب م ن ت ه ى اليه مرامهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أ ر إ ل ا واضعا كف حائر على دقن أ و قارعا سن نادم ي واقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض ا ل ر س ا ئ ء ن ه ا ي ة إ ق د ا م العقول عقال واكثر أ سعي العالمين ضلال وارواحنا في و ح ش ة من جسومنا وحاصل دنيانا أ د ى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال و ا لقد ت أ م ل ت الطرق ا ل ك ل ا م ي ة والمناهج ا ل ف ل س ف ي ة فما ر أ ي ت ه ا تشفي عليلا ولا تروي غليلا و ر أ ي ت أ ق ر ب الطرق ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ في ا ل إ ث ب ا ت الرحمن على العرش استوى إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب و ق ر أ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول ا ل آ خ ر منهم لقد خ ض البحر الخضم وتركت أ ه ل ا ل إ س ل ا م وعلومهم وخضت في الذي ن أ و ن ي عنه و ا ل آ ن إ ن لم يتداركني ربي برحمه منه فالويل لفلان وها انا ذا أ م و ت على ع ق ي د ة أ م ي إ ن ت ويقول ا ل آ خ ر منهم أ ك ث ر الناس شكا عند الموت أ ص ح ا ب الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليكم لله بسم ورحمة رب صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن هذه الفتوى لشيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله قدم إ ل ي ه أ ن ا س يطلبون الحرب من أ ه ل ا ل ب ل د ة ا ل م ع ر و ف ة في سوريا بلده حماه فلما س أ ل و ه هذا السؤال أ ج ا ب ه م بهذا الجواب الموسع ونقل فيه نقولا ك ث ي ر ة عن العلماء وكله يدور حول إ ث ب ا ت الصفات أ و ص ف ة و ا ح د ة وهي ص ف ة العلو و ص ف ة الاستواء وهي التي أ ن ك ر ه ا ا ل م ع ت ز ل ة وتبعهم ا ل أ ش ا ئ ر ة و أ ن ك ر ه ا أ ي ض ا ا ل م ا ت ر ي د ي ة و ا ل ك ر ا م ي ة و ا ل ك ل ا ب ي ة وغيرهم من الفرق واستمروا على هذا ا ل إ ن ك ا ر ط و ا ل القرون من وسط القرن الثالث إ ل ى أ ه د المؤلف و إ ل ى زماننا هذا لا يزالون ينكرون ص ف ة العلو لله ويدعون أ ن الله تعالى في كل مكان بذاته و ي س م و ن الذين يثبتون ج ه ة العلو والاستواء الحشويه كما يعبر بذلك مفتي عمان الخليلي يسمينا ويسمي م ش ا ئ خ ن ا ا ل ح ش و ي ة يحقد على أ ه ل ا ل س ن ة على م ش ا ئ خ ن ا الشيخ بن باز و الشيخ بن حميد و نحوهم ل هذه عقيدتهم وكذلك أ ي ض ا يوجد ه البحرين لكن أ ك ث ر ه م ر ا ف ض ة على هذه ا ل ع ق ي د ة إ ن ك ا ر شديد لمن يثبت ص ف ة العلو لله تعالى يسمونهم مشبهه و م م ث ل ة و ح ش و ي ة ونوابت وغثاء وغثر ا هكذا يلقبوننا بها ل ب و ن ن ا ب ه اثبتنا لأن أ لله تعالى صفه العلو وصفه الاستواء وقد ا توسع المؤلف بهذا الكتاب بكلام واضح جلي وتبعه على ذلك تلامذه له فتبعه ا ل إ م ا م الذهبي مع أ ن ه شافعي ولكن ق ر أ على شيخ ا ل إ س ل ا م و ت أ ث ر به و أ ل ف كتابا له مطبوعا كبيرا اسمه كتاب العلو للعلي الغفار وقد حققه واختصره الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وخرج أ د ل ت ه ل أ ن ه كتاب مفيد ثم تبعه أ ي ض ا ابن القيم و أ ل ف كتابا واسعا وسماه اجتماع الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة على غزو ا ل م ع ط ل ة و ا ل ج ه ن ي ة ونقل فيه هذه النقول عن العلماء متقدميهم ومتاخريهم وكذلك نقله الذهبي وهكذا ايضا في كتب المتقدمين وان كانت لا تناسب هؤلاء المعطله ولهذا لما ط ب ع كتاب التوحيد لابن خ ز ي م ة غضب كثير ا منهم كالكوثري وصاروا يسمونه كتاب الشرك مع أ ن ه يعتمد ا ل ا د ل و ا ل أ ح ا د ي ث وكذلك كتاب ا ل س ن ة لعبد الله بن ا ل إ م ا م أ ح م د ط ب ع أ ي ض ا في نصر في ح ي ا ة الكوثري فغضب من طبعه واستاء لذلك ل أ ن ه يخالف ما م ش ر ب ه هكذا وكذلك كتب المتقدمين التي طبعت بعد موت الكوثري كتاب ا ل ش ر ي ع ة ل ل آ ج ر واسع وكتاب ا ل إ ب ا ن ه لابن بطه وكتاب شرح أ ص و ل اعتقادي عن ا ل س ن ة للهلكائي والكتب ا ل م خ ت ص ر ة كشرح ا ل س ن ة للبرب ه ا ر ي والسنه لابن أ ب ي عاصم و ر س ا ل في أ س و ل ا ل س ن ة للامام أ ح م د والرد على الجهمي ة أ ه ل الدارمي والرد على المريسي أ ي ض ا للدارمي وغيرهم الكثير وهؤلاء الذين يخالفون يجعلون هؤلاء كلهم ليسوا من اهل ا ل س ن ة ويجعلونها مشبها و ر أ ي ت كلاما ً لبعض العباديين يطعن فيه في ابن ب ط ة صاحب ا ل إ ب ا ن ة الكبرى و ا ل إ ب ا ن ة الصغرى ويدعي أ ن ه مشبه و أ ن ه مجسم و نحو ذلك يولا شك أ ن من عاد أ ه ل الحق فلا بد أ ن يطعن فيهم ولا بد أ ن يكذبهم وينسبهم إ ل ى الضلال حتى لا يرد عليه كلامهم ما بقي إ ل ا طعنهم في ا ل أ ح ا د ي ث النبويه لما لم تناسبهم أ ر د و ه ا وسموها أ خ ب ا ر أ ح د وطبع ل أ ح د ا ل إ ب ا ض ي ي ن كتاب سماه السيف الحاد ف الرد على من احتج ب أ خ ب ا ر ا ل آ ح ا د وجعل كتاب الصحيحين كلها آ ح ا د وسرد صفحتين في اسماء الذين ط ع ن و ه البخاري صحيح البخاري الذي تلقته ا ل أ م ة بالقبول وشهدوا بالصحه ما فيه يطعن فيه هذا ا ل إ ب ا ض ي فعرف بذلك أ ن هناك أ ع د ا ء لهذا الحق هذا السؤال قدم لشيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله يقول السائل في س ن ة س ت م ا ئ ة وثمان وتسعين قبل أ ن يذهب إ ل ى الشام إ ل ى مصر بسنه سبع سنين يقول وجرى بسبب هذا السؤال أ م و ر ومحن بسبب هذا الجواب وهو جواب عظيم نفع جدا وذلك ل أ ن ه لما كتبه أ ن ك ر عليه أ ه ل بلده الذين هم أ ش ا ع ر ه وقاموا وكعدوا ورفعوا ب أ م ر ه واحضروه إ ل ى السلطان وناظروه وناقشوه وقالوا هذا يخالف العقول وهذا مشبه وهذا وهذا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله كان قويا في المنازعه فاحضرهم السلطان وجعلوا يناقشونه ناقشوه ولكن تظهر حجته عليهم ولما لم يوافقوه قال لهم السلطان أ د ء و ه أ ن ت م ش ا ف ع ي ة ولكم أ ذ ه ب ك م وهو حنبلي والمذهب الحنبلي معترف به اتركوه على مذهبه فقال شيخ ا ل إ س ل ا م معاذ الله أ ن يكون ل ل إ م ا م احمد مذهب في ا ل ع ق ي د ة يختص به بل إ ن هذا قول مالك والشافعي و أ ب ي ح ن ي ف ة والثوري والعيس بن سعد و ش ع ب ة ونحوهم من السلف فهل ي أ ت و ن ي بحديث أ و بنقل عن واحد منهم من هؤلاء ا ل ا ئ م ة أ ن ه قال إ ن الله بذاته في كل مكان أ و أ ن ه قال إ ن الله ليس بعرض ولا بجوهر إ ل ى آ خ ر ه لا يقدرون مع أ ن ه نقل من مؤلفاتهم ومن كلامهم ما يصدق ما ذهب إ ل ي ه فهكذا غلبهم ولما اشتهر أ م ر ه و أ ن ه ا تغلب عليهم خاف غيرهم أ ن يظهر أ م ر ه و أ ن يغلب جميع تلك المذاهب وكان في مصر كثير من ا ل أ ش ع ر ي ه فطلبوا من سلطان مصر أ ن ي أ ت ي به ليناظروه فركب على البريء من دمشق إ ل ى مصر وسارت البريد به سيرا سريعا ولما قدم إ ل ى مصر أ ح ض ر عند رئيس ا ل ق ر ا ء يسمونه قاضي ا ل ق ر ا ء من ا ل ح ن ف ي ة يقال له ابن مخلوق وتصدى له واحد من ا ل ش ا ف ع ي ة يقال له ابن عدوان فجاء ابن عدوان وقال إ ن ي أ د ع ي على هذا ا ل ح ن ب ل ي أ ن ه يقول إ ن الله على العرش بذاته و أ ن ه يقول إ ن الله يتكلم بحرف وصوت فقال له ابن مخلوق ما تقول يا فقيه ابتدع شيخ ا ل إ س ل ا م بحمد الله والثناء عليه فقطعوا عليه الكلام وقالوا ما جئنا بك لتخطب إ ن م ا جئنا بك لتحتج فقال من يكون الحكم قاضي ابن فقال قاضي ا ل ق ر ا ا بن م ح ذ و ف فقال كيف يحكم علي وهو خصمي فغضب لذلك ابن مخلوق وقال لا إ ل ا ج له إ ل ا السجن ف أ ب خ ل في السجن وبقي فيه سنتين ونصف وبعد ذلك وفي هذه ا ل م د ة كانوا ي أ ت و ن ه الزوار ويكتب لهم أ ج و ب ه عن أ س ئ ل ة تعرض لهم وجمع و ا كثيرا من أ س ئ ل ت ه ثم أ ر د ي ن له بعد ذلك في الخروج وجرت مناظره بينه وبين بعض قبيله او فرقه يقال لهم ا ل ب ط ا ئ ح ي ة ولما كان لهم ق و ة اشتكوه فامر أ ي ض ا بسجنه والحاصل أ ن ه سجن مرارا يمكن أ ن بقاءه في السجن أ قدر ست س ن ي ن ولما كان في س ن ة م ئ ه س ب ع م ا ئ ة واثنتي ع ش ر ة فرخص له فرجع إ ل ى دمشق أ ق ا م في مصر سبع سنين كل ذلك دليل على أ ن هناك أ ع د ا ء الداء ل ل س ن ة في كل مكان يقول السائل ما قولكم ب آ ي ا ت الصفات أ كقوله تعالى ر ح م ن على العرش استوى وقوله لما استوى على العرش وقوله لما استوى الى السماء يروي البخاري الى غير ذلك من ايات الصفات و أ ح ا د ي ث الصفات حتى قوله صلى الله عليه وسلم أ نقول ببني ادم بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه ا ل ن ا ر ل ى غير ذلك من الاحاديث وما قالت العلماء و أ ب س ط و ا القول في ذلك ماجورين إ ن شاء الله السائل قصده الحق حيث أ ن ه أ ر ا د بسط الكلام والتوسع فيه و أ ر ا د قول العلماء في هذه ا ل آ ي ا ت ولعل ذلك بسبب من ينكرها ويتاولها ف أ ج ا ب الحمد لله رب العالمين اقتصر على الحمد ل ه ه بعد البسمله قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن أ ي لا نخرج عن قول الله ولا عن قول رسوله ولا عن قول ا ل ص ح ا ب ة ن السابقين ا من المهاجرين والانصار ولا عن ا ل أ ت ب ا ع الذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن ولا عن قول أ ئ م ة الهدى بعد هؤلاء يعني ا ل أ ئ م ه ا ل أ ع ل ا م مثل الفقهاء السبعه ب ا ل م د ي ن ة الذين نظمهم بعض العلماء بقوله إ ذ ا قيل من في العلم سبعه أ ب ح ر روايتهم ليست عن العلم خ ا ر ج ة ف ك ل هم عبيد الله ع ر و ة قاسم سعيد أ ب و بكر سليمان خ ا ر ج ة هؤلاء يسمون الفقهاء السبعه في عصر التابعين وكذلك من ا ل ص ح ا ب ة ا ل ع ب ا د ل ة ا ل ع ب ا د ل ة الذين اشتهروا وتع... ورجع اليهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير هؤلاء أ ي ض ا ي ر ف و ن بالعبادله من صغار الصحابه كذلك ا ئ م ة الهدى بعد هؤلاء من علماء التابعين ك ا ل إ م ا م الزهري والحسن البصري وابن سيرين و ق ت ا د ة وكذلك أ من في أ ه د ه م من العلماء ا ل ع ج ل ه الذين يرجع اليهم وكذلك تابع التابعين عالم الشام أ ب و عمرو ا ل أ و ز ا ع ي وعالم م ص ر عليث بن سعد وعالم العراق سفيان بن الثوري وعالم ا ل ح ج ا ز مالك بن ع ن س بن المدينه و سفيان بن هينا بمكه ي هؤلاء أ ئ م ة الدنيا في زمانهم وكذلك أ ي ض ا من بعدهم كالبخاري ومسلم والامام أ ح م د والشافعي وعلى السنه ا ل أ ر ب ع ة أ ب و داود ا ل ت ر م ي والنسائي وابن ماجه و م ش ا ي ك ه م أ ي ض ا كالدارمي الدارمي ا ه ن ا ن الدارمي أ ب و سعيد و الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي و كلاهما له مؤلف فابو سعيد له الرد على الجهميه و الرد على المريسي واما عبد الله فله سننه السنن الدارمي وكذلك من بعدهم ممن سياتي يذكره من وعله وينقل عنه أ ج م ع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم واعترفوا بفضلهم ولم ينبذوهم حتى نبذهم ا ل أ ش ا ئ ر ة ونفوهم هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا ا ل م ب غ ي ل ه الواجب ان لا يخرج عن كلام الله وكلام رسوله وكلام ا ل ص ح ا ب ة وكلام ا ل أ ئ م ة لا يخرج عنه لماذا يقول فان الله سبحانه وتعالى بعث م ح م د صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق قال الله تعالى هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ف ا ل ق ر آ ن فيه الهدى ودين الحق والسنه فيها الهدى ودين ا ل الحق فلا يجوز ان يخرج عنهما فكلاهما فيه الهدى ودين ا ل الحق ليخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور قال الله تعالى ع ل ا ل ا ك ت ا ب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ربهم إ ل ى صراط العزيز الحميد وقد حقق الله له ذلك فاخرج من ظلمات الجهل إ ل ى نور ا ل إ ي م ا ن وشهد له ب أ ن ه بعثه داعيا ا ل ي س ر ا ج م ن ي ر ة أ في قوله إ ن أ ر س ل لك شاهدا و م و ش ر ا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا م ن ي ر ة يعني سراجا مضيئا سراجه المصباح الذي يكون نوع نوره ع ن و و وياؤه قويا قد يكون أ ق و ى من هذه الانوار سراجا منيرا أ م ر ه أ ن يقول اقول هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني هكذا أ م ر ه هذه طريقي وسنتي ادعو الى الله على بصيره على نور وبرهان ادعو الى الله على بصيره ومن اتبعني يدعون إ ل ى الله على بصيره يقول الشيخ فمن المحالف العقل والدين أ ن يكون السراج المنير الذي أ خ ر ج الله به الناس من الظلمات إ ل ى النور و أ ن ز ل م ا ه و الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ب م خ ت ل ف و فيه و أ م ر الناس أ ن يردوا ما تنازعوا فيه من امر دينهم إ ل ى ما بعث به من الكتاب و ا ل ح ك م الحكمة يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ش ر ا ج المنير أ خ ر ج الله به الناس من الظلمات إ ل ى النور أ ن ز ل م ا ه و الكتاب ا ل ق ر آ ن بالحق أ ع م امره ان يحكم بين الناس في قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله فيما ا خ ت ل ف فيه أ م ر ا ل ن ا س أن يرد ما ت ن ا ز ع فيهم أ م لدينهم إ ل ى ما بعث به م الكتاب والحكمه في قوله تعالى ف ن تنازعتم ه في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول وهو يدعو إ ل ى الله و إ ل ى سبيله ب إ ذ ن ه على بصيره أ د ع و إ ل ى الله إ ل ى دين الله و إ ل ى شرع الله على بصيره على نور قد أ خ ب ر الله ب أ ن ه أ ك م ل له و ل أ م ت ه دينهم و أ ت م عليهم نعمته بقوله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و ر ض ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فلا شك ان ل م أ هذا الدين كامل لا يحتاج إ ل ى تكمله لا يحتاج إ ل ى أ ن ي أ ت ي هؤلاء المترجمه ويقولون ان الله ليس بعرض ولا بجوهر ولا فوك ولا تحت ولا تحويه جهه وليس على السماء غنه ح ذلك اي لو كان هذا من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اي لو كان من الدين وسكت عنهما كان الدين كاملا محال مع هذا وغيره أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك باب ا ل إ ي م ا ن بالله والعلم بالله ملتبسا مشتبها إ ذ ا كانت هذه كلها صفاته هو الشراج المنير هو الذي اخرج الناس هو الذي أ ن ز ل ع ل ى الكتاب بالحق هو الذي يحكم بين الناس هو الذي ي ر د ن ن ما تنازعوا اليه هو الذي يدعو إ ل ى الله على بصيره هو الذي أ ك م ل الله تعالى له الدين كيف يترك باب ا ل إ ي م ا ن ملتبسا مشتبها لم يتميز لم يميز ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العلى يترك ذلك حتى ي أ ت ي ا ل م ع ت ز ل ة وحتى ي أ ت ي هؤلاء ا ل أ ش ه ر ي ه نحوهم و ي ب ي ن للناس دينهم لا يبين ا ل أ س م ا ء الحسنى ولا صفات العلى ولا يبين ما يجوز على الله ولا يبين ما يمتنع ما ج و ز ا ي م على الله هذا يعتبر تقصيرا وخللا منه م ع ر ف ة هذه ا ل أ م و ر اسماء الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز م ع ر ف ة هذا أ ص ل الدين و أ س ا س ا ل ه د ا ي ة و أ ف ض ل ما اكتسبت في القلوب وحصلته النهوش و أ د ر ك ت ه العقول ل أ ن هذا هو الذي تتركز عليه ا ل ع ق ي د ة فكيف يكون ذلك الكتاب و ذلك الرسول و أ ف ض ل الخلق وهم الصحابه بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب الذي هو باب ا ل إ ي م ا ن بالله و ا ل أ س م ا ء ا ل ص ف ا ت ما احكموه اعتقادا وقولا لا شك أ ن هذا تقصير منه و أ ن ك م أ ت ي ت م حتى تبينوا للناس دينهم يقول كان بعض ا ل إ ه و د يقولون لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى ا ل ق ر ا ء ة يعني حتى آ د ا ب التخلي اي دخول ا ل خ ل ا وغسل أ ث ر البولي و أ ث ر الرائط فقال لقد, لقد علمنا كذلك قال صلى الله عليه وسلم اعترفتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إ ل ا هذاك نروي ن هذا الحديث ب ي السنن ا ل سنن ابن ماجه وغيره الا انه ليس فيه له المحجه اعترفتكم على مثل ا ل ب ي ض ا يعني على ش ر ي ع ة بيضاء لا اله ا كنهارها أ ف ي ي ل ي ق أ ن ه ما أ ح ك م لهم علم ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا لم يحكمه فانها ليست, ليست بيضه وكذلك ا ل صح عنه صلى الله عليه وسلم أ ب ي صحيح مسلم أ ن ه قال ما بعث الله من نبي إ ل ا كان حقا عليه أ ن يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما, ما يعلمه لهم حقا عليه اي من واجباته أ ن يدل امته على كل الخير ويحذرهم عن كل الشر فلا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذر عنها ع ا ن ه كذلك سيقول ابو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إ ل ا ذكر لنا منه ع ل م يعني ما ذ ترك شيئا حتى يتكلم على الطيور حتى على البهائم ر أ ى صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أ ت ع ل م ما ينتطحان إ ن الله يعلم ذلك و أ خ ب ر ب أ ن ه يقتص للناس بعضهم ن بعض حتى يقتص ل ل ش ا ة الجلع ح ا من ا ل ش ا ة ا ل ق ر ن أ كذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أ ه ل ا ل ج ن ة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه نسياه من نسياه رواه البخاري صلى مره الصبح فرق على المنبر وجعل يحدثهم عن بدء الخلق وعن قصص خلق السماوات والارض وعن الانبياء وسيرهم وعن خلق المخلوقات والسماوات والافلات ونحوها استمر يتكلم حتى عزم الظهر انزل وصلى بهم الظهر ثم رجع الى المنبر واخذ يتكلم يتكلم عن الشرائع وعن المستقبل من ا ل أ م و ر وعن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ا ت و ن ه و ذلك حتى أ ذ ن ا ل ع ص ر ثم بعد ذلك نزل وصلى ثم ترك أ ي ض ا على المنبر واستمر أ ي ض ا يتكلم بعد ا ل أ ف ر ح ت غربت الشمس ذكر كل شيء إ ل ى أ ن ذكر قيام الساعه وما فيها الى أ ن ذكر دخول أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة و أ ه ل النار النار يقول و م حال مع تعليمه كل شيء لهم به منفعه في الدين و إ ن ذ ق ت أ ن يترك تعليمهم ما يقولونه أو بالسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين كيف يعلمهم حتى ا ل ق ر ا ء ة وحتى الطيور وحتى ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة وحتى التواريخ ويترك تعليمهم ا ل ع ق ي د ة التي يقولون ب ا ل س ن ت ي ن ويعتقدونه في, في قلوبهم فان م ع ر ف ة هذا غ ا ي ة المعارف ل أ ن ه يسبب تعظيم الرب تعالى يكون سببا في م ع ر ف ة الله و م ع ر ف ة أ س م ا ئ ه وصفاته و م ع ر ف ة كمال قدرته ويكون ذلك أ ي ض ا سببا في عبادته وفي التواضع له وفي الخضوع له وفي وصفه بصفات الكمال هذه ا ل م ع ر ف ة معرفتنا لربنا ومعبودنا ما نقوله ب أ ل س ن ت ن ا وما نعتقده بقلوبنا هذه معرفته غ ا ي ة المعارف وعبادته أ ش ر ف المقاصد ا ل ع ب ا د ة به هي أ ش ر ف المقاصد والوصول إ ل ي ه غ ا ي ة المطالب الوصول إ ل ى ما نقوله وما نعتقده في ربنا تعالى غ ا ي ة المطالب أ بل ا هذا خ ل ا ص ة ا ل د ع و ة ا ل ن ب و ي ة و ز ب د ة ا ل ر س ا ل ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل د ع و ة ا ل ن ب و ي ة خلافتها معرفه الله كل ا ل أ ن ب ي ا ء يقولون اعبدوا الله أ ما لكم من إ ل ه غيره ويقول تعالى أ ن اعبدوا الله و أ ج ت ن ب و ا الطاغوت هذا غ ا ي ة ا ل د ع و ة ا ل ن ب و ي ة د ع و ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ز ب د ة ا ل ر س ا ل ة اي خلافه ر س ا ل ة الرسل فكيف يتوهم في قلبه أ ن م س ك ت من إ ي م ا ن وحكمه الا يكون بيان هذا قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غ ا التم... ي ة التمام يقول كيف يتصور في العاقل أ ن هذا الباب قد أ ه م ل و أ ن ه قد ترك لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه بحرف بل تركه حتى جاء هؤلاء فقالوا ان الله ليس كذا وليس كذا تعالى الله ثم اذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم فان يتصور ان الصحابه كتموه الصحابه خير الامه وافضل القرون أ كيف يكونون قصروا في هذا الباب كتموه ولم يعلموه او زادوا فيه او نقصوا فيه لا شك ان هذا إ س ا ء ة غ ن ب ا ل ص ح ا ب ة وخير القرون من المحال أ ن تكون القرون ا ل ف ا ض ل ة القرون ا ل ث ل ا ث ة القرن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الذين فضلهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, يلونهم. كيف يكونون جاهلين غير عالمين وغير الجائر قائلين في هذا الباب باب ا ل ع ق ي د ة لا يقولون فيه بالحق المبين لا شك أ ن هذا إ س ا ء ة ظن ب ه أ اضد ذلك أ ن يقال إ ن ا ل ص ح ا ب ة واهل القرون المفضله لا يعلمون بذلك كله لا يعلمونه ولا يعرفونه أ و يقال إ ن ه م يعتقدون نقيض الحق ان نقيض ما دلت عليه النصوص وخلاف الصدق و ك ل ه م ا م ن ت ن ع يعني ا ل أ م ر ا ن إ ذ ا قيل إ ن ه م ج ه ل ة لا يعلمون شيئا القرون المفضله أ و أ ن ه م لا يعتقدون ظاهر ا ل آ ي ا ت هذا لا شك أ ن ه تنقص لهم ذكر من قدامه في لمعه الاعتقاد أ ن احد العلماء أ ح ض ر بين يدي الواثق وكان عنده المبتدع بن أ ب ي د ع ا ت فقال يا بن أ ب ي دعاه ت قولك هذا لا ي س ت د ع ب أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق هل علمه ر س و ل صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر و أ م ر وعثمان وعلي أ و ل م يعلموه فقال يا لكع ابن لكع يجهل الرسول والخلفاء شيء وتعلمه أ ن ت فقال اعلموه هل دعوا إ ل ي ه أ م لم يدعوا قال لم يدعوا اليه أ ف ل ا وسع كما وسعهم لماذا تكلف الناس يقول ا ل ق ر آ ن مخلوق الرسول الصحابه او ما قالوا ذلك يقول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 و أ ع ظ م مطالبه ولا شك أ ن ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة في قلوبهم ح ي ا ة و م ح ب ة للعلم و ن ه م ة في ا ل إ ب ا د ه فلا بد أ ن ه م بحثوا في هذا الباب باب العقيده ولا بد أ ن ه م س أ ل و ا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أ ن ه م عرفوا بيلحق لان ذلك اكبر المقاصد واعظم المطالب وهو أ بيان ما ينبغي اعتقاده أ بيان ما ي نقوله بالسنتنا ونعتقده بقلوبنا إ ل ى معرفه الكيفيه كيفيه الرب تعالى وكميه ذاته وكميه صفاته انما المعرفه هي ما نثبته ما نقوله ب أ ل س ن ت ن ا وما نعتقده بقلوبنا ليست النفوس ا ل ص ح ي ح ة إ ل ى شيء أ ش و ق منها إ ل ى م ع ر ف ة هذا ا ل أ م ر النفوس ا ل ص ح ي ح ة تشتاق إ ل ى م ع ر ف ة ا ل ع ق ي د ة التي تتعلق ب س ب ا ت الرب تعالى أ ش و ق شيء الى م ع ر ف ة ا ل ع ق ي د ة هذا أ م ر معلوم ب ا ط ر ة ا ل و ج د ي ة ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها كل من عنده ف ط ر ة ف إ ن نفسه تشتاق إ ل ى م ع ر ف ة ذلك فلا بد أ ن ه م قالوا يا رسول الله بماذا نصف ربنا وكيف نعرفه ولا بد أ ن ه م تلقوا م ع ر ف ة ذلك من ا ل س ن ة ومن ا ل ق ر آ ن كيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أ ق و ى المقتضيات ا ل ه م ة والحرص على هذه ا ل م ع ر ف ة أ ق و ى المقتضيات أ ن يتخلف عنه مقتضاه ان تتخلف عنه هذه ا ل م س أ ل ة م ع ر ف ة ل ك ي ب ي ة الرب يعني ا ل ص ف ا ت وما يقولونه كيف يتخلف في أ و ل ئ ك ا ل س ا د ة الصحابه والتابعون ن ه في كل عصورهم في ث ل ا ث ة قرون هذا لا يقع في قلب أ ب ل د الخلق و أ ش د ه م عراضا عن الله البليد هو المغفل الذي لا يهتم بشيء من ا ل م ع ر ف ة لا يقع حتى في قلب أ ب ل د الناس و أ ش د ه م عراضا عن الله و أ ع ظ م ه م إ ك ب ا ب ا على طلب الدنيا و ا ل غ ف ل ة عن ذكر الله لا يقع و ا حتى في ا ل ب ل د ا فكيف يقع و ا من أ و ل ئ ك العلماء ا ل أ ج ل ه من ا ل ص ح ا ب ة ونحوهم ثم يقول أ م ا ا ل أ م ر الثاني وهو أ ن ه م يعتقدون فيه غير الحق يعتقدون في صفات الله غير الحق أ ن ه م ايم هو ان صفه الاستواء وصفه العلو وصفه السمع والبصر وصفه العلم والقدره وصفه النزول والمجيء ونحو ذلك ايم هو أن يعتقدون فيه غير الحق او يقولون به فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم لا يجوز ان يعتقد ذلك فيهم يقول الكلام في هذا الباب عنهم أ ك ث ر من أ ن يمكن سطره في هذا الباب واضاءه بها وقد ذكر فيما ي أ ت ي بعض الكلام عنه في ب ا ب الصفات وقد تكلم على ذلك أ ي ض ا في كتبه في المجلد المجلد الثالث والرابع والخامس والسادس من مجموع ة الفتاوى الرسائل ا ل ك ث ي ر ة وكذلك أ ي ض ا في كتب ا ل ك ب ي ر ة مثل كتاب منهاج ا ل س ن ة وكتابه العقل والنقل ونحو ذلك يعرف ذلك من طلبه وتتبعه يجب كلامه واضحا في هذا الباب ولا يجوز أ ي ض ا ان يكون الخالفون أ ع ل م من السالفين الخالفون الذين في القرون ا ل م ت أ خ ر ة القرن الرابع والخامس إ ل ى قرنه لا يجوز ان يكون أ ع ل م من السلف كما قد يقوله بعض ا ل أ غ ب ي ا ء المغفلين ممن لم يقدر قدر السلف ي ع ن ما عرفهم ما ق د ر ه م حق قدرهم هكى بل ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره بل ولا عرف الله ولا عرف رسوله المؤمنين به ح ق ي ق ة ا ل م ع ر ف ة هل ن أ م و ر بها هذه المقاله م ق ا ل ة خ ا ط ئ ة يقولون ط ر ي ق ة السلف أ س ل م و ط ر ي ق ة الخلف أ ع ل م و أ ح ك م أ ك ذ ا يرددون هذه ا ل م ق ا ل ة يريدون ا ل ث ل ا ث الصالح ا ل ث ل ا ث القرون انهم لم يتكلموا في ا ل أ س م ا ء والصفات و أ ن ن ا ن ح ل الخلف تكلمنا فقلنا الاستواء هو الاستيلاء واليد هي ا ل ق د ر ة والنزول نزول ا ل أ م ر والمجيء مجيء أ م ر ه جاء ربك اي جاء أ م ر ه والكرسي علم الله والعرش ملك الله و ن ه و ذلك هؤلاء المبتدئه يفضلون الخلف على السلف ويفضلون طريقه هؤلاء على طريقه هؤلاء ما سبب ذلك إ ن م ا أ ت و ا من حيث ظنوا يعني سبب اتهامهم السلف أ ن ه م يعتقدون أ ن ط ر ي ق ة السلف مجرد ا ل إ ي م ا ن ب أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن والحديث من غير فقه لذلك أ ن ه م يقراون الكلمات ولا يدرون ما معناها ي ف و ض و ن ما تدل عليه إ ذ ا يؤمنون ا بهذه الصفات ولا بهذه النصوص التي في ا ل ق ر آ ن وجعلهم بمنزله ا ل أ م ي ي ن الذين من أ ه ل ا ل ك ت ا ب قوله تعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ومنهم أ م ي و ن لا يعلمون ا ل ك ت ا ب إ ل ا أ م ا ن ي ة يعني إ ل ا ت ل ا و ة ثم يقولون ط ر ي ق ة الخلف استخراج معاني النصوص ا ل م ص ر و ف ة عن حقائقها ب أ ن و ا ع المجازات والمجازفات وغرائب اللغات حتى لا ترد عليهم ف ي و ل و ن قوله تعالى اعلمكما من في السماء أ ي في السماء أ م ر ه لانهم لا ي ت ق د و ن أ ن الله في السماء وغير ذلك يصرفونها عن ر ا حقائقها بانواع المجاز يعني يستعملون المجاز وغرائب ا ل ل غ ة ا ل أ ل ه ا ب ا ل غ ر ي ب ة ا ل ل غ و ي ة هذا الظن الفاسد أ و ج ب تلك ا ل م ق ا ل ة ط ر ي ق ة السلف أ س ل م ط ر ي ق ة ا ل خ ل ف أ ع ل م اكثر مضمونها ا ن ب ذ ا ل إ س ل ا م وراء الظهر يعني أ ن الكتاب لا يستفاد منه والحديث لا يستفاد منه كذبوا على ط ر ي ق ة السلف حيث ظنوا أنه انهم ك ا ل أ م ي ي ن أ ن طريقتهم أ ن ه م ي ق ر أ و ن ا ل آ ي ا ت ولا يتكلمون في معناها ويظنون أ ن ه ليس لها معنى تدل عليه كذبوا على ط ر ي ق ة السلف وظلوا في, طريقة في تصوير طريقه الخلف جمعوا بين الجهل ب ط ر ي ق ة السلف نقول انكم جاهلون ب ط ر ي ق ة السلف وكذلك أ بين الجهل ا ب ط ر ي ق ة السلف الكذب عليهم والجهل والضلال بتصويب ط ر ي ق ة الخلف ثم ذكر السبب لماذا صوبوا ط ر ي ق ة الخلف وظنوا أ ن السلف موافقون لهم في نفس الصفات سببه اعتقادهم أ ن ه ليس لله بنفس ا ل أ م ر صفه دلت عليها هذه النصوص في بعض النسخ ليس لله نثبتها ليس لله في نفس ا ل أ م ر صفه دلت عليها هذه النصوص للشبهات ا ل ف ا س د ة التي شاركوها بها اخوانهم ن الكافرين فيقولون لا تدل النصوص على الاستوى ولا تدل على العلو ولا تدل على الوجه واليد والقدم والنفس ونحو ذلك لله لله ليس لله صفات ليس لله قدرت وليس له ولا ينزل ولا يجيء يوم القيامه ليس الله تعالى قادرا على أ ن يعلم ا ل أ م و ر ا ل م س ت ق ب ل ة ونحو ذلك عندهم أ ن ه ليس لله في نفس ا ل أ م ر ش ب ه دلت عليها هذه النصوص ما سبب ذلك الشبهات ا ل ف ا س د ة التي شاركوا يا اخوانه م الكافرين هذه تلك الشبهات قد ناقش العلماء شبهات يظنونها ع ق ل ي ة ولكنها و ه م ي ة وقد توسعوا فيها بمؤلفاتهم إ ذ ا ق ر أ ت مثلا تفسير ا راثي عند آ ي ة ا ل ا س ت و ى في س و ر ة الاعراف ت ع د ب ت من ك ث ر ة المشكلات التي يريدها على هذه ا ل آ ي ة أ ف ك ا ر إ ل ى ح ق ي ق ة لها لما ع ت ق د انتفاء التجات بنفس ا ل أ م ر أ ن ه ليس لله صفات لا ي ص ف ب بان له أ د و اجه ولا يدعون له ذلك وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى يعني قوله ويبقى وجه ربك قوله لما خلقت بيدي وقوله لتصنع على عيني لا بد لها من معنى ولا بد لها من محمل فبقوا مترددين فمنهم من يقول نؤمن بالافر ونفوض المعنى ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ف و ض ة يدعون ان هذه ط ر ي ق ة السلف تفويض المعاني وعدم ا ل إ ي م ا ن ب أ ن لها مدلول هذا أ م ر يقولون ع ن ه ط ر ي ق ة السلف أ و صرف اللفظ إ ل ى معان بعيده فيها تكلف بنوع تكلف يصرفونها عن مدلولها هذا يسمونه ط ر ي ق ة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع اي نقول عقولكم الذي أ و ق ع ت ك م هذا إ ن ه ا عقول ف ا ت د ة ويدلل على ذلك ك ث ر ة اضطرابهم ثم ا ك ت ف ر ت م بالسمع ب ا ل آ ي ه الاحاديث ا ك ت ف ر ت م بالسمع يعني بالادله فان النفع انما اعتمدوا فيه على امور عقليه اظنها بينات وهي في الحقيقه شبهات هذا النفي أ ليس لله اثما ولا بصر ولا يد ولا ع ي ن ما دليلكم العقل اعتمدوا على أ م و ر عقليات يظنونها بينات وقواطع وهي في ا ل ح ق ي ق ة شبهات ثم تسلطوا على السمع الذي هو ا ل آ ي ا ت و ا ل ه ا د ي ث ف ح ر ّ ب و ا ب ي ا ل ك ل م ة عن مواضعه تحريفا يبطلون به دلاله ت فلما بنى أ م ر ه م على هاتين ا م ق د م ت ي ن يعني التي اعتمدوا فيها على العقليات وعلى ت أ و ي ل السمعيات أ م و ر ع ق ل ي ة ظنوها بينات فشبهات اعتمدوا فيها ثم ح ر ف و ا السمع عن مواضعه هاتان مقدمتان كاف... كفريتان ا ك ف كاذبتان لماذا كانت ا ل ن ت ي ج ة انهم استجهلوا السابقين الاولين قالوا انهم جهل ا ونحن اعلم منهم وقالوا انهم بلهى وصفوهم بالبلاهه وبالجهل وقالوا إ ن ه م أ م ي و ن ونحن اعلم منهم حيث أ ن ن ا فكرنا وحيث أ ن ن ا حرفنا ب م ن ز ل ة الصالحين من ا ل ع ا م ة يدعون ان السلف ما تبحروا حقائق العلم بالله ولا وصلوا إ ل ى هذه الحقائق ولا تبطنوا لدقائق العلم ا ل إ ل ه ي و أ ن الخلف الفضل حازوا قصب ا ل س ب في هذا كله يقول ه م هذا القول إ ذ ا تدبره ا ل إ ن س ا ن العاقل وجده في غ ا ي ة الفساد وفي غ ا ي ة الجهاله وفي غ ا ي ة الضلاله الذي هو اتهام السلف ب أ ن ه م م ف و ض ة و أ ن ه م لا يعتقدون إ ث ب ا ت الصفات كيف يكون هؤلاء ا ل م ت أ خ ر و ن أ ف و ا ل من المتقدمين الذين هم سلف ا ل أ م ة و أ ئ م ت ه ا من هم الخلف ا ل إ ش ا ر ة بالخلف هم المتكلمون ا ر ب من المتكلمين كثر في باب الدين اضطرابهم اضطربوا في باب ا ل ع ق ي د ة غالب عن م ع ر ف ة الله حجابهم الحجاب الذي سترهم وحال بينهم وبين ا ل م ع ر ف ة و أ خ ب ر الواقف على نهايات إ ق د ا م ه م أ ب م ن ت ه ى إ ل ي ه مرامهم الذي وقف على نهايات إ ق د ا م ه م حيث يقول إ ل ى أ م ر ي لقد طفت المعاهد كلها و س غ ي ر ت طرفي بين تلك المعالمين فلم ار الا واضعا كفا هائلا على ذقن او قارعا في الننادمي ذكر هذا عن الشهر الثاني صاحب الملل والنحل هو ذكر الملل والنحل ولكن أ خ ا ف في علم الكلام فيقول إ ن ه طاف المعاهد كلها يعني العلوم و أ ن ه سير طرفه بين تلك المعالم يقول فما ر أ ي ت ه م إ ل ا م ت ه ي ر ا قد قبض لحيته م ت ه ي ر ا على ذقن يعني على لحيته الذقن إ س م ا ل أ س ف ل الوجه و إ ن لم يكن فيه شعر او قائد عن سن نادم بمعنى انه توسع وتبحر في العلوم ثم ندم واقروا على انفسهم بما قالوه ا متمثلين او منشئين هذا الشعر ذكره الرازي ا ل صاحب التفسير الكبير وصاحب ت أ س ي س ت ق د ي س إ م ا أ ن ه منشئا له أ و متمثلا به ذكره في بعض مؤلفاته التي صنفها يقول ن ه ا ي ة إ ق د ا م العقول اقال و أ ك ث ر سعي العالمين ضلال و أ ر و ا ح ن ا في وحشه من جسومنا وقال احاصل دنيانا اذى وبابا ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال لقد تعاملت الطرق, الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه كما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا و ر أ ي ت اقرب الطرق طريقه القران ا ق ر أ في ا ل إ ث ب ا ت الرحمن على ا ل أ ر ش س ت و ى إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب و ا ق ر أ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف ا مثل معرفتي هذا هو الفخر الرازي ونقول اعليته أ كان الى ذلك ولكنه أ ض ل كثيرا كتابه الذي سماه ا ل ت أ س ي س التقديس جود فيه الكون ب أ ق ي د ت ه م التي هي نفي الصفات وقد رد عليه شيخ الاسلام في كتاب م ط ل ع سمي نقب ا ل ت أ س ي س ا ل توسع فيه كذلك ايضا كتابه هذا التفسير الكبير الذي هو من أ و س ع ا ل ت ف س ي ر حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء إ ل ا التفسير ويسميه بعضهم ا ل ت ف س ي ر و إ ن كان به فوائد ونقول ع ل م ي ة ولكنه ب ب ا ب ا ل ع ق ي د ة ي ت أ و ل الصفات على ط ر ي ق ة ا ل أ ش ا ع ر ة فهو أ ت ر ف على نفسه ذ ي ا أ ن ن ه ا ي ة إ ق د ا م ا ل أ ق و ل ن ي تقدمها أ ن ه ا تعقل ك أ ن ه ا م ع ق و ل ة ا ل إ ث ا ر هو الذي يعقل به البعيد و أ ك ث ر سعي العالمين ضلال أ ك ث ر ما نسعى له فانه ظ ل ا ل و أ ر و ا ح ن ا في و ح ش ة من جسومنا أ ر و ا ح ن ا وقلوبنا في و ح ش ة من أ ج س ا م ن ا وحاصلوا دنيانا أ ذ ى ومال حاصلوا ب ه ث ن ا وحاصلوا علومنا أ ذ ى ولم نستفد من ب ه ث ن ا طول عمرنا مع أ ن ه م ب ه د و ا قرون م ت ط ا و ل ة سوى ان جمعنا فيه قيل وقال الذي لا ف ا ئ د ة فيه ت أ م ل ت الطرق ا ل ك ل ا م ي ة التي هي ط ر ي ق ة المتكلمين والمناهج ا ل ف ل س ف ي ة التي هي ط ر ي ق ة ا ل ف ل ا س ف ة كما ر أ ي ت ه ا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ت ش ف يعني ل ل ي ي ا ع مريضه ولا تروي غليلا يعني شديد ا ل ر م ا و ر أ ي ت أ ق ر ب الطرق ط ر ي ق ة ا ل أن ق ر آ ن أ ن نقف على ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن ثم مثل ا ل إ ث ب ا ت الرحمن على ا ل أ ر ض استوى فيه إ ث ب ا ت إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب فيه إ ث ب ا ت و ا ق ر أ في النفي إ ليس كمثله شيء فيه نفي أ ن يكون لله مثل ولا يحيطون به العلم أ ن يكون أ ح د ا يحيط بعلم الله ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي فنقول و ا ك أ ن ه تراجع في هذا عن ما قاله ولعل ذلك كان في آ خ ر حياته ومنهم أ ي ض ا الغزالي صاحب ا ل إ ح ي ا ء وغيره فانه أ ي ض ا بحث ف ا ل ف ل س ف ة وله كتاب ا في الرد عليهم اسمه ت ه ا ب ن في ا ل ف ل س ف ة وله كتاب المصطفى فيه مقدمه مك... في الكلام وكتابه ا ل إ ح ي ا ء مفيد الا إ أ ن فيه شيء كثير من طرق ا ل ف ل س ف ة وفيه أ ي ض ا كثير من أ ل ا ح ا د ي ث ا ل م و ض و ع ويقول ا ل آ خ ر منهم إذا ق د خفت ا ل ب ه ر الخضم يعني البحر العميق وتركت ه ل ى ا ل إ س ل ا م علومهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وخبت في الذي نهوني عنه يعني في علوم الكلام و ا ل آ ن إ ن لم يتداركني ربي برحمه منه فهل ويل لفلان وها أ ن ا ذا أ م و ت على ع ق ي د ة أ م ي هذا القائل فهو إمام, الجو... امام الحرمين ويسمى الجوايني ي ع ر ف بالجوايني ف ي بعض الروايات إ ن لم يتداركني ربي برحمه منها هل وعيل لابن الجوايني وفي ر و ا ي ة وها أ ن ذا أ م و ت على ع ق ي د ة أ ج ا ئ ز ا ي س ا ب و ه اي لانه من اهل ن ي س ا ب و ه هكذا كانت ن ه ا ي ة ت و م ا ل ح ي ر ة الغزالي نادم في آ خ ر حياته لما حضره الموت استدعى صحيح البخاري ووضعه على صدره ك أ ن ه يقول إ ن ي فرطت حيث لم ارجع إ ل ى الكتب ا ل ح د ي ث ي ة ويقول ا ل آ خ ر منهم أ ك ث ر الناس ي شكا عند الموت أ ص ح ا ب الكلام يعني أ ن ه م يشكون عند الموت يكون و النهايه ط ع م الشك وذكر أ ن واحدا منهم لما كان قريب الموت دخل عليه بعض ا ل أ م ه فقال ماذا تعتقد فقال أ ؤ م ن بالله و ب أ س م ا ئ ه وصفاته ب و أ ؤ م ن بما جاء من ذلك في الدليل في ا ل ا د ل ة ا ل س م ع ي ة الكتاب والسنه فقال هنيئا لك أ ن ت مؤمن بهذا و أ ن ت معتقد له قال نعم فقال لكني والله لا أ د ر ي ما أ ع ت ق د لا أ د ر ي ما أ ع ت ق د و أ خ ذ يكرر ذلك حتى بكى لماذا ل أ ن ه لما أ ك ث ر و ا الكلام في هذه ا ل أ م و ر التي ت ج ر ب الشك كانت نعيتهم أ ن ه م لا يدرون ماذا يعتقدون واخر لما ه ض ر في الموت قال أ م و ت وما عرفت شيئا إ ل الا أن ا م و و ج د إ ل أ ن المعدوم يحتاج إ ل ى موجد أ و الممكن يحتاج إ ل ى واجب ثم فكر وقال والادم أ م ر ذاتي ونموت وما عرف شيئا و أ خ ذ يكرر ذلك هذه نهايتهم ونقف ها هنا ولعلنا نسرع في ا ل ك ر ا ء ه ر ج ا ء ن ك م ل هذه ا ل ع ق ي د ة أ و نقارب ذلك